بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أحضر الصلاة والسلام التسليم أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا البلد المبارك في بلد وطئته أفدام أفضل نبي وأشرفه وأزكاه نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزجى التسليم وإنه لشرف للعبد الفقير أن يتكلم حوله صلى الله عليه وسلم وحول سيرته في هذه المدينة المباركة في الأرض التي مشى عليها في البلد التي سكنها وأثنى عليها وجعلها صلى الله عليه وسلم حرما كما جعل الله تعالى مكة حرما أيها الأحبه الكرام لو جعلنا نقدم مقدمة حول مقدار استبشارنا بمثل هذا المشروع المبارك وغاياته النبيلة وما يجب علينا نحن أيضا تجاهه وما ينبغي أن يحدث في نفوسنا ربما ينتهي وقت المحاضرة ونحن لم نتكلم عن الموضوع الذي خصصه الإخوة للكلام عنه من هذه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف نهي عن المنكر لكنني أحسب أن في قلوبكم من المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العلم بأهمية الاقتداء به والاقتداء بهديه والاستنان بسنته أحسب أن في قلوبكم من هذه الأمور ما يدفعكم إن شاء الله إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام أي لحبه الكرام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم هذه الشعيرة العظيمة حق الإقامة ويتأمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال أصحابه فربما نبههم ربما نصحهم، ربما وجههم إلى بعض الأساليب التي يأمرون فيها بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة عظمها الله تعالى في كتابه وعظمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. مدح الله تعالى فريقا من بني إسرائيل لما قاموا بها ولعن الله تعالى فريقا منهم لما قصروا فيها مدح الله تعالى أمتنا لما أقاموها وذكر الله تعالى أن أبرز صفان محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو إقامة هذه الشعيرة عتب الله تعالى على الأمم السابقة تقصيرهم في هذه الشعيرة العظيمة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التقصير في هذه الشعيرة العظيمة هو يجعل بين المرء وبين إجابة دعائه حاجزا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشعيرة عامة في ودوبها على جميع الناس لم يستثني كبيرا ولا صغيرا ولا عربيا ولا أعجميا ولا عالما ولا جاهلا ولا امرأة ولا رجلا ولا فقيرا ولا غنيا جعلها عامة على جميع الناس أن يقوموا بهذه الشعيرة اسمع مثلا مدح الله تعالى أمتنا فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا يا ربي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فجعل عنوان خيرية أمتنا أننا نقمر بالمعروف ننهى عن المنكر ولما مدح الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندنا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولما عتب الله تعالى عن الأمم السابقة قال الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية يعني لولا كان في تلك القرون ناس يبقى في قلوبهم شيء من الإيمان ألو بقية طيب يا ربي إذا كان عندهم إيمان إلى ماذا سيدفعهم الإيمان ألو بقية ماذا يفعلون ينهون عن الفساد في الأرض وقال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها لم يقلوا أهلها صالحون لا وإنما قالوا وأهلها مصلحون يعني ممكن تكون قرية فيها قوام للليل صوام للنهار بكاء في الأسحار متصدقون حجات معتمرون ومع ذلك إذا لم يكونوا مصلحين وإنما مكتفوا أن يكونوا صالحين قد يعمهم الله تعالى بعذاب من عنده كما سيأتي معنا في القصة التي ذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل مدح الله تعالى فريقا من بني إسرائيل فقال الله جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون طيب ما هي صفاتهم يا ربي يؤمنون بالله واليوم الآخر وماذا يفعلون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولعن الله تعالى فريقا من بني إسرائيل لما قصروا في ذلك فقال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لماذا يا رب لعنتهم ذلك بما عصوا كانوا يشربون خمرا يقعون في الفواحش يأكلون الربا أضعافا مضاعفا يقعون في أنواع المنكرات ثم قال وكانوا يعتدون ما نوع عدوانهم ما هو قال جل وعلا ذلك بما عصوا عصوا شربوا خمرا ووقعوا في فواحش ما معنى وكانوا يعتدون اسمع وكانوا يعتدون كانوا ها يا ربي خبرنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون دلت هذه النصوص على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعير عظيم من الإسلام التوقف عنها والتقصير فيها مؤذن بنزول العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون معقول ينزل على الأمة هلاك وفيهم ناس قوام للليل وصوام للنهار وبكاء في الأسحار لا لا معقول ينزل الهلاك وفينا ناس يتصدقون ويدعون إلى الله ويخطبون الجمع وربما عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحات معقول أنهلك وفينا الصالحون فقال صلى الله عليه وسلم نعم تهلكون فيكم من يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق نعم متى إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث وأصبح تمشي في الشارع وترى أنواع التبرج تدخل إلى السوق ترى أنواع المنكرات تدخل إلى عملك ترى أنواع المخالفات تدخل إلى المستشفى ترى العظائم إذا كثر الخبث وسكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدأ الذين يفعلون المنكرات يظهرونها وهو آمن أنه لن ينكر عليه أحد فيظهر الخبث عندها يعم الله بالعذاب الصالح والطالح قالت أنا أهلك وفين الصالحون قال نعم تهلكوا فيكم الصالحون. نعم متى إذا كثر الخبث وقال عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن بالمعروض، ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو إذا ما نهيتم وأمرتم، أو ماذا يفعل الله بكم؟ أو لا الله قلوب بعضكم ببعض، ثم يدعو خياركم. يدعو قوام الليل وسوام النهار والبكاء في الأصحار وحفظة القرآن والمتصدقون وبناء المساجد ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم لماذا ما يستجاب لهم لأنهم جعلوا بينهم وبين إجابة دعائهم حوائل هذه الحوائل هي ترك الأمر بنعروف والنهي عن المنكر ذكر الله تعالى في كتابة قصة قرية أيلة قصة قرية أيلة هذه قصة لبني إسرائيل أيلة هي إيلات اللي موجودة اليوم إيلات لو تذهب إلى شمال المملكة وتقف في حقل حقل في شمال المملكة تماما وأن في حقل تستطيع أن ترى إيلات المحتلة الآن في إسرائيل وتستطيع أن ترى العقبة الأردنية وطابا المصرية وأن في السعودية وحتى إني ذهبت إلى هناك في إحدى المرات. وكان أرى بعيني كل هذه المناطق لا يفصل بينك وبينها إلا البحر وربما لا يتعدى المسافة قرابة الخمسة عشر كيلو تقريبا فأي لهذه كانوا يسكنون على شاطئ البحر ولا يأكلون ولا يشربون ولا يلتمسون الأموال إلا من بيع السمك بحيث أنهم يصيدون السمك يأكلون منهم يبيعونه فإذا باعوه اشتروا ملابس اشتروا أثاث اشتروا حاجاتهم كانوا طوال الأسبوع يصيدون السمك ويعملون به فأراد الله تعالى منهم أن يتفرغوا يوما من الأيام لأجل العبادة وبقية الأيام اشتغلوا صيد السمك كما تشاء فأمرهم الله تعالى أن يخصصوا يوم السبت للعبادة ويوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة افعوا اعملوا ما شئتم من العمل إلا يوم السبت تعبدوا لي فيه ما قال الله تعالى تعبدوا ستة أيام ويوم واحد فقط اشتغلوا فيه لا سمح لهم جل وعنى وأذن لهم بأن يشتغلوا ستة أيام يوم واحد فقط يريد رب العالمين منهم أن يتعبدوا فيه وفعلا صار الأسبوع الأول يوم السبت عطله عبادة تقرب إلى الله تلاوة إلى غير ذلك إذا جاء يوم الأحد وما بعده من أيام اشتغلوا صارت الأسماك إذا جاء يوم السبت لا أحد يصيدها وبالتالي تأمن على نفسها فصارت الأسماك تقترب يوم السبت من الشاطئ وتبدأ تقفز أمامهم وتجد رزق عند الشاطئ بقايا طعام ونحو ذلك وتبدأ الأسماك يوم السبت تقترب وهم يرون الأسماك هم يعني هذه شغلتهم أساساً فكانوا إذا أرادوا أن السمك يدخلوا إلى عمق البحر ويتعرضوا للأخطار والآن السمك أمامنا نصيده بأيدينا ومع ذلك نحن ممنوعون منه كما قال ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول السمك أمامهم وهم ممنوعون من صيده فتصبروا الأسبوع الأول تصبروا الأسبوع الثاني تصبروا الأسبوع الثالث طالت عليهم المسألة فاحتالوا ماذا فعلوا صاروا إلى جاء يوم الجمعة بالليل أقبلوا بشباكهم ثم نصبوها على الشاطئ وضعوا الأحجار تمسكوها ونصبوها نصبا تاما لكن قبل أن يؤذن الفجر لي ليوم السبت قبل ما يدخل يوم السبت يكونون انتهوا ثم يذهبون ويصلون ويتعبدون في هذه الأثناء يأتي السمك فتصيده هذه الشباك ثم اذا اذن الفجر يوم الاحد انتهى يوم السبت كله واذن الفجر يوم الأحد اقبلوا واخذوا الشباك هي مليئة بالسمك ويقولون ما صدنا يوم السبت طيب هل هذا الصيد صيد يوم الجمعة قالوا لا نحن صدنا يوم الجمعة اصلا هل هذا الصيد صيد يوم الاحد لا لاننا سوف ندخل البحر الان نصيد يوم اذا هذا الصيد صيد اي يوم معروف ان صيد يوم السبت لكنهم قالوا احنا ما وضعنا الشباك ليوم السبحان وضعناها الجمعة وأخذناها الأحد حيلة أنتم تحتال على رب العالمين مضت الأيام وهؤلاء يفعلون منكرهم أقبل إليهم مجموعة من الصالحين القرية فيها قوم صالحون أقبلوا قالوا يا جماعة حرام هذه حيلة أنتم تحتالون على من؟ على رب العالمين أنتم مؤاخذون وفعلكم مستجلب للعذاب عليكم جعلوا ينصحونهم وهؤلاء لا يتقبلون يقولون ما لكم شغل لا دخل لكم بنا وأقبلت مجموعة أخرى من الصالحين بدل أن يذهبوا إلى أصحاب المنكر ويقولون حرام لا يجوز أن تفعلوا فعلكم أقبلوا إلى الصالحين وقالوا لماذا تنصحونهم أصلا ما في فائدة طيب يا أخي أنت إما أنصح مثلنا أو سكت يعني أنت لا ترحم ولا تفرح برحمة الله إذا نزلت مثل بعض الناس يجدك واقفة مثلا عند صاحب دكان تقول يا أخي ما يجوز أن تبيع الدخان هذا حرام فيمر بك ويقول لك يا أخي ما في فائدة خلاص انش عنه طيب يا أخي أنت ما دخلك إما أن تنصح مثلي أو خليك ساكت يعني بعض الناس سبحان الله لا يمكن أن يفتح خيرا ولا أن يدع خيرا مفتوحا اسمع كيف وصف الله تعالى حالهم قال الله جل وعلا وسألهم لهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم جاءت, جاءت مجموعة من الصالحين ممن لم يكروا المنكر جاءوا إلى المصلحين الذين أنكروا وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا هؤلاء المصلحون أجابوهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إذا نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لغايتين إذا تحققت إحداهما سلمنا الأول معدرة إلى الله أنا آتي وأقول لا يجوز لك أن تبيع هذه المجلات الفاسدة في دكانك يتقبل ما يتقبل هذا أمر آخر أنا اللي عليه أن أبلغ كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا إيش البلاخ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال له إنك لا تهدي من أحببت أنا كوني أطالب بأني أهدي قلوب الناس هذا أطالب بأمر فوق طاقتي أنا ما أستطيع أدخلي إلى قلوب الناس وأهديهم إلى الخير وأغير عقائدهم أنا أستطيع أن أبلغهم الدين أقول هذا حرام هذا حلال هذا سنة وهذا واجب كونك يا أخي الكريم تتقبل وتطيع هذا أمر حسن وأفرح به كونك لا تتقبل ولا تطيع هذا لا يضرني شيئا أنا اللي علي فعلته معذرة إلى ربكم أول شيء نحن ننهى عن المنكر لأجل أن يعذرنا الله لأجل ما يقول رب العالمين لنا لماذا رأيتم المنكر ولم نقول يا ربي انكرنا. انكرنا هذا أولا من رأى منكم منكرا فليغيره أنا تكلم في هذا الذي عليه قالوا معذرة إلى ربكم هذا السبب الأول الذي جعلنا ننكر السبب الثاني ولعلهم يتقون ويمكن رب العالمين يهديهم من يدري لاحظ لحظ هذا الفطر قالوا معجرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ومضت الأيام وهؤلاء ينكرون لا يجلس أن تصيدوا وأولئك يصيدون وهؤلاء يأتون ويقولون للمنكرين لا تعبوا نفسكم لا تتعبوا أنفسكم خلاص ما في فائده مضت الأيام على ذلك قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به القوم الفسق الذين يعصون لما نسوا ولم يستجيبوا لما ذكروا به لما نصحوا به فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ما قال أنجينا الصالحين لا أنجينا الذين ينهون المصلحين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون انتهت المجموعات أم بقي مجموعة بقي مجموعة اللي هم الصالحون الله تعالى أخبرنا عن المصلحين الذين ينهون عن السوء أنجيناهم طيب ربي ولف الساق أخذناهم بعذاب بيس طيب هؤلاء الذين هم صالحون متعبدون قارئون ولم يعصوا ولم يصيدوا يوم السبت ماذا فعلت بهم سكتوا فسكت الله عنهم سكتوا فسكت عنهم هؤلاء لم يذكرهم رب العالمين قال بعض العلم إن الله تعالى أهلكهم لأن الله قال وأخذنا الذين ظلموا وهؤلاء ظلموا بسيدهم وهؤلاء ظلموا بسكوتهم عن الأمر المعروف أنه عن المنكر وقال بعضهم إن رحمة الله تعالى غلبت وأنه جل وعلا أنجاهم مع من لكن المقصود أنه لا يعدر المرء بأنه يرى المنكر ويقع في قلبه اليأس بأنه لن يستطيع أن ينكر لأنه إذا فشت المنكرات فإذا فشت المنكرات عمل عذاب الصالح والطالح فنحن نعيش في, في مجتمع واحد شوارعنا واحدة مستشفياتنا واحدة ومدارسنا واحدة وجامعاتنا واحدة وطعامنا واحد وشرابنا واحد وأسواقنا واحدة جميع الناس الصالح والطالح كلهم يختلطون في هذه الأماكن في المجتمع كاملا فإذا أنت سمحت لكل أحد أن يفعل المنكر ولم تنكر عليه أو الله أن يعمى الناس جميعا بعذاب من عنده وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا مثلا عجيبا مصورا موضحا لهذا المعنى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما أرادوا أن يسافروا قوم أرادوا أن يسافروا عبر البحر أقبلوا إلى سفينة اشتركوا في هذه السفينة إما اشتروا السفينة إما استأجروها أهم شيء أنهم مجموعتان أقبلوا إلى سفينة واحدة وأرادوا أن يركبوا فيها لأجل أن يسافروا طيب السفينة تنقسم إلى قسمين فيها قسم فوق يكون في ظهر السفينة أقرب إلى الجو أقرب إلى الشمس والرائحة الحسنة والماء قريب منهم لو أرادوا ماء لألقوا الدلاء وأخذوا الماء يعني الطابق العلوي يعتبر أحسن وهو الدرجة الأولى والطابق السفلي القبو موجود أيضا لكنه الجو التهوية فيه غير جيدة لو أرادوا الماء يصعدون السلم وي... لو أرادوا أن يغسلوا آنيتهم أو أن يغسلوا أيديهم أو ثيابهم يصعدون السلم ويأخذون الماء ونحو ذلك فاستهموا كل واحد يقول أريد فوق فعملوا بينهم قرعة قال صلى الله عليه وسلم فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها مجموعة صارت فوق ومجموعة صارت تحت وأبحرت السفينة راحت في البحر الناس الذين في الأسفل كانوا إذا استقوا الماء إذا أرادوا ماء أخذوا الدلو وصعدوا إلى الأعلى ثم مروا على من فوقهم وأخذوا من ماء البحر ونزلوا مرة ثانية السلم إلى مكانهم فعملوها ثلاث أو أربع أو عشر مرات ثم شعروا أنهم أزعج الناس الذين فوق جلسوا يفكرون في الحل طيب نحن الآن أزعجنا الناس اللي فوق كل شوي أصعد إنزل أصعد إنزل يا أخي نحن لماذا نطولها وهي قصيرة؟ الماء إذا أردناه نصعد فوق ونرقي الدلو يا أخي الماء تحتنا على طول فواحد غبي أعطاهم فكرة فعلا غبي تدري ماذا قال قال يا جماعة نحن نطول المسألة نصعد الدرج ونرقي الدلو ثم نطلع الماء يا أخي الماء ما بيننا وبينه اللي قطعة خشب نخرق السفينة ونطلع الماء غبي والذين معه أغبياء وافقوا قالوا والله فكرة يا أخي ما شاء الله عليك كيف اكتشفتها هذه والله يا أخي احنا وين كنا على الفكرة ما شاء الله عليك ثم أرادوا فعلا أن يخرقوا السفينة. أغبياء يخرق السفينة عشان يطلع أصلا ما يحتاج يطلع الماء الماء بيطلع عليك من نفسه يقول صلى الله عليه وسلم فقالوا لو أننا أحدثنا في نصيبنا لاحظ الكلمة في نصيبنا خرقا آه فكرة لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا ثم أنظر إلى النية الصالحة ولم نؤذي من فوقنا نحن أزعجناكم نحن ندبر حل لنفسنا نخرق السفينة لعشان ما نزعجكم شوف ال النية أحيانا الصالحة لا تدل على عمل صالح أحيانا كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرأاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقال صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا لو قالوا يا أخي هذا نصيبنا نخرق نحرق نأجر ننام نوقف نرقص هذا نصيبنا يا أخي إحنا دافعين حسابه تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا ما في مسألة ما في مسألة والله هذا نصيب وأنا أفعل ما شئت نحن في سفينة واحدة. لذلك بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أدخن قدامك هذا جسمي ولا جسمك نقول جسمك لكن منكر علي يجب علي أن أنكر رأيتك يقول لك يا أخي أنا زوجتي صحيح أنها تطلع إلى الشارع متكشفة متبرجة في لباسها لكن يا أخي زوجتي ولا زوجتك أقول كما أن من حقك أن يكون عندك فرية وتلبس زوجتك ما تشاء كذلك من حقي أنا ألا أرى ما يؤذي عيني ومن حقي أن لا أرى ما يقدح في ديني أنا لما أرى شيئا شي يقدح في ديني يصيبني ضيق الصدر لماذا ضيق صدري ما يجوز هذا يقول لك يا أخي هو جسمي ولا جسمك أنا أبغى أخذ مخدرات نقول صحيح لكن نحن مأمورون بالإنكار عليه لأنك أنت جزء من مجتمعنا أنت جزء من هذا الأمة التي, التي أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها فكوننا الآن نتساهل بمثل ذلك بلا أن العذاب لو نزل سيصيب الصالح والطالح لذلك الذي يقول والله يا أخي أنا ما علي إلا من نفسي أهم شيء أنا أضبط أموري أنا لا أفعل المنكرات أنا أحجب نسائي أنا أحرص على أن لا يكون في بيتي منكرات وغيري عليه الطوفان أنا ما لي دخل فيه نقول غير صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأمرن بالمعروف ولا عن المنكر أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يسجّب لهم وذكر ابن عبد البر في التميد أن الله تعالى أوعى إلى جبريل أن أهلك قرية كذا وكذا قال جبريل يا ربي إن فيهم عبدك فلان ما يا ربي أهلكهم طبعا جبريل يسأل هذا السؤال ليس اعتراضا على الله جل وعلا وليس إخباراً وتذكيراً لله تعالى أن فيهم عبدك فلان والله جل وعلا يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى وليس كمثل شيء وهو السميع البصير جل وعلا لكن جبريل يسأل ليفهم ليدرك كما قالت الملائكة لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لم تقله اعتراضاً لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن قالوه استفهاما نريد أن نفهم يا ربي فجبريل يسأل يا ربي فيهم واحد صالح فيهم واحد يا ربي يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويتعبد أهلكه معهم أم يخرج أم كيف ماذا نعمل معه يا ربي إن فيهم عبدك فلان فقال الله تعالى به فابدأ هل هل نطوع هذا القائم الصائم التقي به هو أول واحد نزل عليه العذاب به فبدأ. لماذا يا ربي فإنه لم يتمعر وجهه في قط. هذا الرجل كان يرى المنكرات وعادي يدخل إلى البقالة ويرى مجلات فاسدة من كل نوع وعادي بكم اللبن والله لبن بخمسة ريالية يلا شكرا ويطلع والمنكر قدامه حتى لم يتمعر وجهه لما رأاه يرى صاحب البقالة يبيع الدخان عادي يمر على محلات تبيع المنكرات تبيع عشرات فيديو فاسدة تبيع عشرات أغاني فاسدة ما يتمعر وجهه يدخل إلى المستشفى ويرى أنواع المنكرات وامرأة متبرجة جالسة في الاستقبال في الريسيبشن والأمر عند عادي يا أختي أريد الطبيب أنا بس عندي موعدي شكرا يا أطتي ويمشي وهي أشد تبرج أمامه لم يتمعر وجهه طال الله تعالى به فبدأ هذا الذي صار المنكر والمعروف أمامه سواء من كثرة سكوته صار المنكر والمعروف أمامه سواء هو أول واحد عذبه يا جبريل قال الله به فبدأ. فإنه لم يتمعر وجهه في قط ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون من النبي عليه الصلاة والسلام أن إنكار المنكرات واجب على الأعيان ليس واجبا على يعني ليس فقط على المئة واحد كلكم اللي يرى هذا المنكر إذا أنكر واحد منكم يكفي عن الباقين لا بل واجب على الأعيان كل واحد يجب عليه أبو سعيد الخدري هو الذي روى الحديث الذي عند مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ثم قال وذلك أضعف الإيمان وفي رواية قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل هو الذي روى الحديث اسمع كيف طبقه وفهمه ذهب أبو سعيد الخدري يوما ليصلي صلاة العيد والمصلى ملي ربما فيه خمسمائة ألف خمسة آلاف عشرة آلاف ملي الناس قادمون لأجل أن يصلوا العيد أقبل الإمام ليصلي بهم أمير البلدة أقبل ليصلي بهم وأبو سعيد جالس الصف الأول ينتظر والناس مجتمعون ينتظرون الإمام أمير أن يأتي ليصلي بهم فأقبل الأمير الإمام بدل أن يتوجه إلى المحراب ليصلي ومعروف أنه في صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة ليست مثل صلاة الجمعة تخطب ثم تصلي الصلاة قبل الخطبة فلما أقبل الإمام توجه إلى المنبر فقام رجل من الناس من المجموعة من الألف أو العشرة آلاف قام قال يا أمير بارك الله فيك الصلاة قبل الخطبة ينكر عليه المنكر لماذا تخالف السنة الصلاة قبل الخطبة فقال له قد ترك ما هنالك يعني مالك شغل لا تتدخل في ما لا يعنيك لن أستجيب لك لن أقبل نصيحتك قد ترك ما هنالك ثم مضى فقام أبو سعيد الذي روى حديث من رأى منكم منكرا من رأى منكم كلكم منكر فليغيره بيده بلسانه بقلبه قام أبو سعيد وأشار إلى ذلك الرجل وقال أما هذا فقد قضى ما عليه كان عليه ثقل الأمر المعروف عن المنكر وألقاه وارتاح أنكر منكر فأسقط التبعة عن نفسه وأسقط المسؤولية عن نفسه بقيها العشرة آلاف وأنا منهم لازم ننكر فقام أبو سعيد قال أما هذا فقد قضى ما علي ثم قال أبو سعيد يا أمير الصلاة قبل الخطبه قال قد ترك ما هنالك يعني مالك شغل مالك دخل ثم تقدم إلى المنبر وخطب وارتفعت التبع عن أبي سعيد وعن الرجل ولزم الإثم الباقين الذين سكتوا عن إمثاب هذا المنكر أبو سعيد يقول أما هذا فقد قضا ما عليه أبو سعيد هو الذي روى حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم من منكم منكرا فليغيره ذكر النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ذكر ثلاث مراتب لأجل التعامل مع المنكرات أول شيء من منكم منكرا فليغيره كيف يغيره يا رسول الله أعطاك المراتب قال فليغيره بيده وهذا خاص بمن كان له سلطة بمعنى الرجل صاحب البيت أنا مسؤول في بيتي رأيت منكرا من المنكرات كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى بيته قادما من سفر فدخل إلى البيت فرأى عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير سهوة يعني نافذة فجوة في الجدار سترتها بقرام القرام بطعة قماش فيه تصاوير يعني فيه رسومات لذوات الأرواح إما رسومات أشخاص إما رسومات حيوانات أهم شيء أنها ليست رسومات لشمس وقمر وأشجار لا رسومات لذوات أرواح فأقبل صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عائشة ما هذا يا عائشة فذكرت له أنها تزين البيت له فقال صلى الله عليه وسلم إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة ما يجوز ثم أقبل صلى الله عليه ونزعه طبعا كان سهل نزعه لأنهم يعني كانت جدرانهم من طين فكانوا إذا علقوا قماشا وضعوا عودا وعودا وخلاص يعني يلتصق ويكون ثابتا في الجدار فأقبل ونزعه وأعطاه لها فقصته وصنعت منه وسادتين توطآن فنص أهل العلم سدانا بهذا الحديث على أن الصورة إذا كانت على السجاد الذي يوطى على مفرش شرير على متك، على مسند أن هذا جائز لأنه مهان يجلس عليه ينام عليه أما غيره إذا كان معلقا على ستارة أو نحو ذلك أو, أو صور معلق على الجدران فهذا لا يجوز فانظر كيف أنه عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب سلطة أقبل صلى الله عليه وسلم وأنكر بيده لكن كذلك إنكر باليد يكون بأسلوب هل النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل ونزعه وغضب وألقاه في وجهها وخرج لا ما هذا يا عائشة قالت أنا نية صالحة أنا أزين البيت قال لا إن الذين يصورون هذه الصور يعدبون بها يوم القيامة أخذه بكل لطف وأعطاه لها حتى الإنكار باليد يكون باللطف فبما رحمة من الله لنت له ثم قال الله ولو كنت فضا غليظ القلب ماذا يحدث يا ربي لو كان فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك طيب إذا كيف يتعامل معهم فاحفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أنت حتى مع إنكارك باليد ينبغي أن يكون الإنكار مناسبا ومترطفا وما أجمل أن تجعل الشخص الذي أمامك يقتنع بما تريد أن تفعل دخلت مرة البيت فرضا فرأيت في البيت مثلا تمثال على صورة جمل اشترته ابنتك من محل معين وجاءت ووضعته في غرفتها زينة دخلت فرأيت الآن هذا سلطانك وتغير بيدك ليس من المناسب أن تأخذه ثم تضرب به في الأرض خليك ساكت يا هذا حرام لا الأنسب أن تتلطف معها يا بنتي ما شاء الله الشكل الجميل والله أنت عندك ذوق أشكرك يا أبي مبارك الله فيك لكن يا بنتي هذا ما يجوز يا ليتك اشتريتي صورة سفينة صورة ورد صورة هذا, هذا ما يجوز ابنتي هذا يطرد الملائكة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة اجعلها تقتنع ثم هي التي تحطمه فإذا لم تقتنع يمكن بسلوبنا أو آخر أن تقضي على هذا المنكر أذكر أن أحد الإخوة له أم صالحة وكانت تمنع دخول جميع الصور والتماثير إلى البيت تقول حتى لا تطرد الملائكة حتى إنها كانت تشتري لابنتها جميع أنواع اللعب إلا العرائس ما تشتريها لها والعرائس عموما فيها خلاف يعني هل تشترى للبنات الصغار أم لا بعضهم استدل بأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات مصنوعة من قطن وبعضهم أجازها الشيخ العظيم رحمه الله ممن أجاز ليس موضوعنا لكن الأم كانت تمنع ذلك فأخت الأم التي هي خالة البنت اشترت للبنت هدية عروسة واعطتها لها بالسر وقالت لا تدري أمك إن درت أمك سوف تمزقها وتكسرها صارت البنت تخبئها تحت السرير وتدخل غرفتها وتلعب وتمشط ثم إذا شعرت بأمها أدخلتها تحت السرير مرة أخرى علمت الأم بذلك بعد يومين أو ثلاثة فجلسوا مرة على الغداء فقالت الأم يا جماعة ألا تلاحظون أن البيت ما في ملائكة من يومين قالوا أولادها ليش يما إيش اللي حاصل قالت والله ما أدري لكن الملائكة تخرج من البيت الذي فيه صور تماثيل ونحن الحمد لله بيتنا والله ما فيه صور ما فيه تماثيل حتى عرايس ما في عرايس لكن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين إن للأون إليه راجعوا يقول ابنها وهو كان من طلابي بالكلية يقول يا شيخ بعدها بساعتين ثلاث أقبلت أختي الصغيرة إلى أمي معها العروس قالت يا ماما هذه اللي طردت الملائكة قطعيها يقول فأخذتها أمي وقطعتها واشترت لها شيئا آخر ترضيها به فكذلك لما نقول الأمر بالمعروف تستطيع أن تنهى بيدك أيضا يكون بأسلوب مناسب وأن لا يكون إنكار المنكر بمنكر الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام إن لم يستطع فبلسانه الإنكار باللسان وينبغي عند الإنكار باللسان أن تهيأ فاعل المنكر لقبول إنكارك أن تهيأ فاعل المنكر لقبول إنكارك أعطيكم مثالا على ذلك الآن الطبيب إذا أراد أن أن يعطيك إبرة ماذا يفعل؟ هل يمسك يدك ويعطيك الإبرة مباشرة أم أنه يبدأ يحرك الجلد يحرك يحرك ثم يمسح يهيئ ثم بعد ذلك أعطيك الإبرة كذلك التعامل مع القلوب كالتعامل مع الأجساد إذا أردت أن تنكر على أحد بلسانك هيئه لقبول النصح لقبول التوجيه أعطيكم مثالا على ذلك دخلت إلى مجلس فلما جئت أخذ مثالا من السنة النبوية من نبينا عليه الصلاة والسلام ثم أسوق لكم شيء من الواقع أراد النبي عليه الصلاة والسلام يوما أن يأمر معاذا بالمعروف أن ينبهه إلى ذكر يقوله بعد الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ قال لبيك يا رسول الله قال يا معاذ والله إني أحبك طيب واحد يقول للثاني أنا أحبك من المتوقع أن يقول وأريد أن أعطيك مالا أزوجك ابنتي سافر معي يعني أحبك وأحب مجالستك قال يا معاذ والله إني أحبك ثم قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعلمه ذكر وهيأه قبل وقرب قلبه وفتح شهيته يوم آخر قال صلى الله عليه وسلم لعمر قال يا عمر إنك رجل قوي هذه تكفي العمر بعدها لو, لو تعطي أي نصيحة يقبلها كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنت قوي قال يا عمر إنك رجل قوي فلما استبشر عمر وهش وبش قال فلا تزاحملنا عند الحجر حجر الأسود لا تزاحم الناس خلاص ما جاء مباشرة قال لا تزاحم من الحجر لا أنت رجل قوي ما شاء الله عليك يا عمر لكن لا تفعل كذا وكذا مر عليه الصلاة والسلام بقبائل من العرب يدعوه من الإسلام مر بقبيلة اسمهم بنو عبد العزة بنو كلب بنو عبد الله مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله كفار لكن اسمهم حسن كفار لكن اسمهم يعني اسم قديم اسم عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم لهم يا بني عبد الله ان الله قد احسن اسم ابيكم انتم اسم اسم ابيكم اسم جميل احسن من كلب وعبد عز وعبد لات اسم ابيكم عبد الله اسم جميل فلما استبشروا قال فاقبلوا دعوته إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. أقبلوا الدخول في الإسلام كذلك أنت وكذلك الأخوات ليس فقط الرجال كذلك الأخوات إذا أرادت أن تنكر على أحد وأردت أن تنكر على أحد هيئه لقبول الإنكار حتى ما يكون عنده ردة فعل عليك قذ مثالا دخلت على شخص مثلا في بيته فرأيته قد علق صورة أبيه في الجدار في الحارف نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعني لو أنه حفظها في درج أو في ألبوم قد يبحث له عن, عن تخريج على الخلاف في المسألة لكن كونه يعلقها فأردت أن تنصحه لا تقول أعوذ بالله معلق صورة أبوك لا, لا تقول كذا وأبوه ميت تقول له ما شاء الله هذا الوالد قال والله هذا الوالد ما شاء الله يبدو أنك ما شاء الله تحبه و... و... لذلك أنت معلق صورته ما نسيته حتى بعد ما مات قلت لك يا أخي الوالد ما شاء الله يعني نحبه والله وندعوه تقول الله يجزاك خير ترى والله ي... أنفع ما ينفع أبيك أ... أنفع ما ينفع أباك هذا الدعاء وعسى الله لا يحرمك الأجر وأنا أعلم لولا أنك تحبه وإلا كان معلق صورته. عسى الله لا يحرمك أجر برك وإحسانك لأبيك وألا يحرمك أجر محبتك له. ترى مجرد المحبة للأب عبادة تعبد الله بها. الآن هو ينبسط لما يسمع هذا الكلام ويفرح وجزاك الله خير بارك الله فيك ثم تقول في الأخير ولكن من محبتك لأبيك ألا تعلق الصورة في المجلس؟ إنه لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كالجن ولا صورة شوف كيف قدمت له النصيحة بأسلوب مناسب. دخلت إلى محل، فرأيت يبيع مجلات فاسدة مثلا تقول ما شاء الله المحل والله جميل واللوحة أيضاً بأسلوب جميل كتبت والديكورات جميلة. يا أخي ندخل بعض المحلات يكون حر شديد محلكم ما شاء الله تهوي. فلما ينبسط صاحب المحل ويبتهد ويكون متقبلا لأي نصح تقول له عند ذلك لكن أسأل الله أن يبارك لك في كسبك وفي تجارتك ويبارك لك في صفقة يمينك لكن لا يجوز أن تبيع هذه المجلات الفاسدة. أيضا إذا أردنا أن ننكر المنكر باللسان ينبغي أن نهيأ صاحب المنكر أن نهيأ فاعل المنكر لأجل أن يقبل إنكارنا عليه ألا ندخل هكذا مباشرة بل أن نهيئه قبل حتى يستطيع أن يتقبل منا إنكار المنكر بأسلوبه مناسب قال إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه أن يكره المنكر وأن يفارق مكانه إذا استطاع أن يفارق مكانه إذا استطاع مدام أنك أنت ما استطعت أنك تنكر هذا المنكر فارق هذا المكان دخلت إلى مكان كله فجور أو اختلاط ولم تستطع أن تؤير أخرج من هذا المكان وكذلك الأخوات ينبغي لها أن تأمر وتنهى ما أجمل مثلا لو ذهبت الأخذ إلى المستشفى ثم أقبلت فرأت مثلا المرأة الجالسة في الاستقبال في مستشفى من المستشفيات وقد تبرجت في لباسها فقالت لها الأخت ما شاء الله والله يبدو أنك متعلمة لأجل ذلك وجدت هذه الوظيفة عسى الله أن يوفقك وإن شاء الله ألاحظ أنك لطيفة في التعامل مع المرضى ومع المراجعين بارك الله فيك الله يجزاكي خير فتجد أنها تنبسط وتقول بارك الله فيكم شكرا فتقول لها الأخت عندها تقول لها ناصحة لكن يا أختي يليتك أن يعني أن يعني أن تسر زينتك عن الرجال أن لا تفعل كذا أن تبدأ توجهها عن المنكرات التي تفعلها وكذلك لو رأت امرأة متبرجة في لباسها تلبس بعض أنواع عباءات مع الأسف التي صارت اليوم هي زينة. الآن العباءة شرعت أصلاً لأجل سكر الزينة أليس كذلك؟ لو تسأل أصغر واحد من, من أولادنا تقول لماذا أمر الله تعالى المرأة بلبس العباءة؟ لقال لك لأجل أن تسر زينتها لأن الله تعالى يقول وليبدينا زينتهن. المشكلة اليوم أن العباءة في نفسها صارت زينة وصارت العباءات فيها النقوش والزركشة والألوان والشعارات والضيق وغير ذلك فيجب على الأخت أن تنكر على من على هذا الحال جلست في المستشفى وأقبلت واحدة وجلست بجانبك مثلا أنكري يا أختي ما يجوز عسى الله أن يوثقك وأن يحفظك ما شاء الله أنت متعافية وصحتك جيدة ولم يبتلك الله بمرض يا ليتك يا أختي أن تسر زينتك ونحو ذلك نحن مطالبون يا جماعة بالإنكار تقبل اللي عندنا ولا ما تقبل هذا أمر آخر أذكر أن أحد المشايف ألقى يوم المحاضرة في جامعة أم القرى ثم قال للطلاب ألقى حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال للذين أمامه قال الجامعة مليئة بطلبة العلم قالوا صحيح قال يعني كم قرابة خمسة آلاف عشرة آلاف قالوا نعم كلهم ما شاء الله مشايق وفضلة قال البقالة التي أمام الجامعة أليس يدخلها يوميا قرابة خمسة آلاف طالب يشترون حاجاتهم منها قالوا بلى البقالة مقابلة لبوابة الجامعة وبالتالي كل طالب وهو خارج هذا يشتري لبن هذا يشتري عصير هذا يشتري خبز هذا فمن الطبيعي أول ما يقابلهم يأخذون أغراضهم منها قال أليس يبيع دخان قالوا بنا قال طيب كم واحد منهم ينكر فسكت الطلاب فقال لهم هذا المحاضر قال لو أن كل طالب وهو يشتري حاجته يعني طالب جاء وأخذ عصير ثم قال أعوذ بالله تبيع دخان الله يهديك وحاسر عطاه ريال وراح الثاني أخذ لبن يوم لما عطاه الخمسة ريال قال استغفر الله دخان وخرج الثالث أخذ خبزا ثم لما وضعت الكيس وعطاه ريال قال استغفر الله عوذ بالله دخان حرام عليك وطلع الرابع قال هذا كسب خبيث ما يجوز وطلع لو خمسة آلاف مرة يوميا يسمع حرام اتق الله ما يجوز يويلك من الله كسب خبيث يذهب البركة وهو يقول ان شاء الله ابشر انبطل ان شاء الله ابشر انبطل يقول تدرون ماذا سيحصل به بعد شهر خمسة آلاف مرة يومين يسمع حرام حرام حرام تدرون ماذا سيحصل فيه بعد شهر <تصفيق> اما ببطل بعد دخان واما بينجن صحيح لن لا يمكن يتحمل هذا الموج هذا يدلك على اننا مطاربون بالامر والنهي بصرف النظر تقبل ما تقبل هذا موضوع اخر أنا مطالب أن أنكر عليك بالأسلوب المناسب بالأسلوب المناسب اللطيف تقبلت مني بارك الله فيك لم تتقبل إن كنت من أحببت أخيرا أيها الإخوة والأخوات كما أننا مطالبون أن نقول للمسيء أسأت كذلك نحن مطالبون أن نقول للمحسن أحسنت نحن مشكلتنا أننا إذا رأينا مثلا إذا دخل الواحد منا أقبل إلى المسجد فرأى مجموعة صبيان يلعبون كرة تجد أن يقول يا شباب الله يديكم الآن ما صليت مع الناس ويبدأ ينكر عليهم نقول بارك الله فيك جيد لكنك لما صليت رأيت أربعة صبيان صغار صلوا معك لماذا لم تثني عليهم لماذا لم تقول ما شاء الله عليكم أبطال والله أنتم أحسن شباب في الحارة لأنكم تصلون معنا نحن وحيانا كثيرة ننسى أن أو دخلت على إنسان على مثلا مطعم فرأيته بدل أن يضع موسيقى في السماعات وضع مثلا أصوات عصافير وضع أناشيد شغل دعاء القرآن الكريم وضع أي شيء نحن إذا دخلنا محل مطعم وهو قد وضع موسيقى تجد أننا نقول حرام وما يجوز كذلك هذا قل له بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخي الكريم على أنك وضعته كذا وكذا هذا يعطيه دفعه إلى الخير وقد لاحظت أنه مهما ظهر الفساد على الشخص الذي أمامك إلا أنه يبقى في قلبه شيء من الخير تستطيع أن تحركه وأن مده. أذكر أني كنت راكبا مرة في الطائرة قادما من بريطانيا ومعي أحد المشائف من إحدى القنوات ففي أثناء مجيئنا جلسين في الطائرة وكان على أحد الكراسي رجل بريطاني وبجانبه رأى مثله يعني في تبرجها الشديد ومعها كتاب تقرأ فيه بالانجليزي قلت في نفسي يعني زوجته أو صديقته أو ابنته فأقرأ في كتاب أنا وصاحبين تحدث أحيانا غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة فسألت الذي بجانبي قلت أبو عبد الله نصلي هنا أم نصلي إذا وصلنا قال لنا بقي ساعتين ونصل خلاص نصلي في الرياض طيب فتحت الكتاب جلست أقرأ تفاجعنا أن هذه المرأة قامت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 فقمنا لأجل أن نصلي وهي كانت قد انتهت انتهت من صلافها نزعت العباء والغطوة ورجعت للشمطة ورجعت فأقبلت عليها وانا مر قلت يا اكتبارك الله فيك الله يجزاك خير على أنك طبعا كنت غاض بصري وأنا أتكلم معها كنت غاض بصري عشان ما يقول لأحد والله الشيخ طور النصيحة انها حلوة <تصفيق> لا لا, لا. <تصفيق> وهي تقول لي خلاص فهمت النصيحة وقل لي لازم افهمك اكتر <تصفيق> فقلت لكن يا اختي انا اشكرك على انك صليتي وجزاك الله خير وهذا يزل على ان عندك يعني خير وامان لكن لو انك يا اختي ايضا زدت على هذا الخير انك ابقيت العباءة عليك لكان خيرا لك قالت جزاك الله خير ادعو لي ادعو لي ثم مضيت مهما كان الذي امامك ربما يظهر عليه مظاهر المعصية الا انك اعلم ان, اعلم ان فيه من الخير ما تصطب قد يكون فيه 90% الشر لكن فيه 10% خير زدها العشرة في المائة حتى تصل الى 50 ولا تقل انت اصلا فاسق انت فاجر وتبدأ تنقص العشرة في المائة زدها لعل الله تعالى نسلحه على يدك اسأل الله ان يستعملنا وياكم في طاعته ونجعلنا من الآمرين بالمعروف النهيين عن المنكر ونثبتني وياكم على الحق وصلى الله على نبينا